شبكة مزامير آل داود تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفاها بغير علم وحرموا, وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله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 كنوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعذ اثنين قل جَرَيْنَ حَرَّ مَاءٍ مِّنْ أُنثَيَيْنِ أَمْ اسْتَمَلَّتْ عَلَيْهِ أَرْحَامٌ أُنثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قل كَرَيْنِ حَرَّى مَ أَمِ الْ الأُييينِ أَمَّ شاجْتَملَ عَلَيْهِ أَرحَامُ الأُثَييين أَم كُنتُم شهَدَا أَعِذ وَصَّكُم اللهَّهُ بِهذاَا فمَنْ أأَظلم مَِّ نِفْتَرَ عَى اللهَّه كَذبَ ل يضلًا سَبِغيْرِعَل